ولا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلايد ولا آم من البيت الحرام ولا آم من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا ۚ وَاعْتَدُوا ۚ إِنَّ, صدوكم عن أن تعتدوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في غَيْرَ غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه من علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم وذكر اسم الله عليه واتقوا الله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 وَإِن كنتم جنبا فَاطَّهُرُوا وَإِن كنتم مرضى أو على سَفَرٍ أو جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ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 وَأَذْكُرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي وَثَقْكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا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 من خلقه يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.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 ولها أبدا ما داموا فيها فذهب الت وربك فقات لا إننا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرومة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَآءَنِ آدَمَ بِالْحَقِّ الْقَرْبَانُ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ. لئم بسقت إلي يدك ليتقوت لني ما أنا ببسطي يدي إليك ليأقوت لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وَذَلِكَ جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَنْقَدَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاء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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارك والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب يكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شيئا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَانِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَاآكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلَ إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَ مِنَ الْعَلَيْهِ بَيِّنُهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ الله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 وَلَوْ فَعَلنَّ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ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 بل يداهم بسوطان ينفق كيف يشاء، وَلَا يزيدن كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيان وكفر.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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسل بلغ. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَضَلَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضروا ولا نفعا والله هو السميع العليم قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُهُ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ أَضَلُّ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَظَلُّ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ لَعِنَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دَني إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وعِيسَ بْنِ نَرْوَىٰ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَكْنَهُنَّ عَمُّ كَرِمْ فَعَلُوا لَبِسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تأخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى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 كذلك يبين الله لَكُمْ آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتُنحرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به يحكم به ذو عدل منكم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 ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحلم عليكم صيد البل ما دمتم حرما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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضل لكم من ظل إذا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 فإن عثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان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 واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عمرنا إنك أنت علام الغيوب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 وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ النَّقْمَةَ وَالْأَضْرَاصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَثَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 أيَّةَ مِنَ السَّمَايِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَالِنَا وَأَخِيلِنَا وَأَيَّةَ مِنْكَ وَرْزُقُنَا وَرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَزِيقِينَ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 تَقُلْتَ لِلنَّاسِ تَخْذُونِ وَأُمِّي إلَهٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ قَتَتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ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 فَلَمَّا تَوفَّيتَنِيكُ تَ تَبْوقبَ لَيْهِم وَأَنْ تَعَلَ كُلِّ شَيئء شَهيدًا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم